بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأ وا و み ط ي ع و ا الله ورسوله إن ك ん、みな م ん、み ن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 وما النصر إ ل ا من عند الله إ ن الله عزيز حكيم إ ذ يغشيكم النعاس أ من ة من ه م ن ة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به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 سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب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 ファンの声が聞こえ لقتال أو م ت ح ي ز ا ら、私の声が聞こえたら、私の声が聞こえたら、私の ا が聞こえたら、私 ا 声が ه こ م たら、私の声が聞こえたら、私の声が聞こえたら、私の声が聞こえたら、私の ا が聞 وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين م の思い出を忘れずに」 アイヨハ الذين آمنوا ア طيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدوابع على الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ワَ ع ムーンに言う ا とを言َことを言うことを言َことを言うことを言うことを言うこ ر を言うこと ق و うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言َこَを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこَ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 ファーワー كم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون <ت ص في ق> يا ايها الذين آ, وا آ م ن و ا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين آ م ن و ا إن فاتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك ك أو و يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي اتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا, هذا إ ن هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن و ずかに言うこと ا ل うことを言うこと ه 言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと ح 言うこと م 言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うこと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 م ي و ا ل ل ه ا ل خ ب ي ث م ن ا ل ط ي ب و ي ج ع ل ا ل خ ب ي ث بعضه ع ل ى ب ع ض فيركمه ل و م الاسلاميه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 ان ما ظننتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى, ولذي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل ان كنتم آ م ن ت م بالله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 بالعدوه الدنيا وهو بالعدوه القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا ً كان مفعولا ً ا اللَّهُ وَلَكِنْ لِيَقَضِيَ أ م ر كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه و ي ح ي ى من حي عن بينه و إ ن الله لسميع عليم إ ذ يريكهم الله في منامك قليلا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 واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا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 و の思い出は変わらず、私の思い出は変わら ا ل の م い出は変わ ا ず、私の思い出 م 変わらず、私の思い出は変わらず、私の思 ا 出は変わらず、私の思い出は変 ا ل ず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、私の思い出は変わらず、 وقال إ ن ي بريء منكم إ ن ي أ ر ى ما لا ترون إ ن ي أ خ ا ف الله والله شديد العقاب إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غ ر ه هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله ف إ ن الله عزيز حكيم ولو ترى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 なかなか私の思い出を表すことはないです。 كذبوا ب آ ي ا ت ربهم ف أ ه ل ك ن ا ه م بذنوبهم و أ غ ر ق ن ا آ ل فرعون وكل كانوا ظالمين إ ن شر ا ل د و ا ب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون れた人間を信じてくれた人間を م じてくれた人間を信 ه てくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じてくれた人間を信じ م くれた人間を信じてくれた人間を信じ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 وان جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله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 عزيز حكيم. يَا موسوعه ا ا ل ن ا ب ل س ب ك ا للعلوم ه وَمَنِ ا ت ب ك مِنَ ا ن ن ي ي الاسلاميه أَيُّهَا ا ن ب ي حَرِّضِ ل م م ؤ ن ن ي ى ل ل ق ت ا إِنْ ي ك 私はこの世を変えたのですが、私はこの世を変 ا たのですが、私はこの世を変え وان ع ل م أن يكون منكم ي منكم الف يغلب الفين باذن الله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 فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 ان يؤخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم و إ ن يريدوا خيانتك فقد خالوا الله من قبل ف أ م ك ن منهم والله عليم حكيم إ ن الذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا ب أ م و ا ل ه م وانفسهم في سبيل الله والذين اووا ونصروا والذين ا و ا ونصروا اولئك بعضهم أ و ل ي ا ء بعض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 والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض إ ل ا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين آ م ن و ا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آ و و ا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم م غ ف ر ة ورزق كريم وَالّذِينَ ا م َ ن ُ و ا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجَاهَدُوا معَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ